بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقرموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصرادكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له, تجهر له بالقول جهر بعضكم ببعض ان تحفظ أعمالكم وأنتم لا تشركون إن الذين يرطون أصرادهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قبوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينابونك من مرائل حجرات أكثرهم لا يعتلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله أكبر رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسد بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبروا على ما فعلتم نادرين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يضيعكم في كثير من الامر لعلكم ولكن ولكن الله أبقى إليكم الإيمان وسينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم اللاجئون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفان من المؤمنين اقتلوا فنصدقوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقابل الذي تجري حتى تفين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 قوم عسى, عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يدر فأولئك هم الظالمون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا يتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثمه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تراب رحيم يا أيها إننا فرقناكم من دين وجعلناكم وجعلناكم سلوكا وطباعا للتعارف إن أترنتم عند الله أتقون إن الله عليهم قدير قال في الأعراب آمنا كلما تؤمنوا ترو أسلموا قلوبكم وإن تبيعوا الله ورسوله لا يردكم من أعبادكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا, وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمن علي أن أسلم قل لا تمن علي رسلكم بل الله يمن علي أن أرد من إيمانكن الله يعلم السماوات والله بصير بما تعمل.